بسم الله الرحمن الرحيم طاس ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين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 فقد كذبوا فسيأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزئون أ ولم يروا إلى الأرض كم أمبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لا آية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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَخْفِ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَقَافُ أَن يَقْتُلُون قَالَ كَلَّا فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْفِئَ الْمَعَانَبِ إِثْرَاءِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ تَكْفِينَا وَلِيدًا وَلَبِئْتَفِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ